اخر خمس دقائق قبل الموت فكرت فيهم فكرت فيهم مين فينا فكر فيهم يا مين ساحه الحرصه والله العظيم كان الواحد زمان اول الكلية كان اكبر دافع للالتزام وهم اخر خمس دقايق قبل الموت كنت اقعد افكر طب انا لو عيشت حياتي زمان عايز ساعة ما موت حياتي يتعرض قدامي كل المناظر تتعرض عشت زي ما عشت وعملت اللي انا عايزه ووصلت اللي انا عايزه وبعدين ذهبت لذتها وبقيت حسرتها طب وبعدين وبعدين يا لما تيجي تفكري كده تلاقي ان ربنا لما بيسحب الروح من الجسد بيسحبها مش مره واحده واحده واحده الروح من رجلين من الصدر من البارد. من اليدين لغاية ما توصل للحلقوم والتراقي يبقى الانسان نايم لسه واعي وعارف انه روح بتتسحب ولكن بيبص على جسمه جسمه مات خلاص ايدي ماتت رجليه ماتت صدره مات وهو الروح متعلقه ان اولت لسه ما خرجتش ليه ليه ربنا بيخلي الانسان قبل ما يموت يشوف جسمه وهو ميت ولسه الانسان ما ماتش عارفين ليه عشان ربنا يقول لك إذاك ده هي. كانت من ساعات طوع امرك لو عايز تسبحني عليها ليل سبحني رجليك ده هي. كانت من يومين طوع امرك عايز تقوم الليل عليها قوم عايز تروح للمسجد عليها روح عايز تروح دروس العلم والوعظ عليها روح كان جسمك ده وكله تحت امرك ضيعته ليه اخر خمس ده ابل الموت مشهد الحصرة ولما الانسان بيموت فجأة عامل زي طالب قاعد في الامتحان والورقة اتشدت فجأة اتشدت فجأة طب استنى طب خ طب عشر دقائق ولا دقيقة واحدة مين فينا يستحمل كده اللي ستوب قدش بتاع عمري وعمرك وعمرك اللي لما يجي عند ساعة الصفر الله أعلم لحظة الصفر دي هنكون على طاقة ولا هنكون على مقصي هنكون على إياه ملك الموت هينزل ياخد روحنا على ايه هياخدها على طاول على مصطيه لازم نفكر يا اخواننا خواتي القواتيم يا اما وسام شرف بيتعلق على صدورنا نقابل بيه ربنا يا اما وصمه عار الجبين جبين يندلع جبين يوم القيامه هنقابل ربنا نقول له ايه وانا راكب مع سواق تاكسي وحوج مخالف من شارع رئيسي لقى عربيه المرور في وشه نزل الضابط مد ايده لسواق التاكسي اداله الرخصة مشي قلت سبحان الله طب ما ما ركبت مع سواقين تاكسي لما الضابط قال لهم مرضوش ادهاله. ايش معنى ادهاله على طول? لانه زبط متلبس. مصيبة موتة السوق انه هو الواحد زبط متلبس. الممثل اللي من كذا سنة مات في قط الزنا. ده متلبس ولا عزو الله ده يقبل ربنا يقول ربنا ايه? ده يقول ربنا ايه? المشكلة يا جماعة ان اخر مشهد لنا قبل الموت هو اول مشهد لنا يوم القيامة. اللي انت عليه عليها تبعث عليه. المشهد الاخير لك في حياتك هو المشهد الاول لك في الأرض على الله. المشهد النهائي الختامي للمسرع للفيلم للحياة للاحداث بتاعت دنيتنا هو المشهد الاول لنا في الاخرى هنقبل ربنا بايه هنقبل ربنا بايه هنقبل ربنا باني مشهد يا اخوانا هنقبل ربنا باني مشهد عايزين نفكر عايزين نوقف مع نفسنا وقفة عايزين نوقف مع نفسنا وقفة في الموضوع الخطير ده انت الوقت لو انت طالب بتذاكر كل يوم 15 ساعة وانا فت عليك 90% هلقيك بتعمل ايه بتذاكر ليه لانك انت معظم إيمك بتذاكر، أو لو انت حياتك كلها طاعة، وملك الموت نزل هينزل لك على ايه على طاعة، طب لو حياتك كلها معصية وغفلة، وملك الموت نزل هينزل لك على على غفلة، عايزين نفوق إخواننا، عايزين نستيقظ، الغيبوبة اللي بقت في قلوبنا دي ما عرفش الغيبوبة نسبة ايه غيبوبة ازاي ومعنا القرآن، غيبوبة زاي خواتيم السوء والخواتيم الفجأة بقت احداثها لا تحصى التلت صفحات الوفيات اللي كل يوم في الأهرام بقت بأي نسبة منهم فجأة ناس ما تفاجئه قد ايه يا جماعه طب ليه يا رب ليه الرسائل دي كلها يا رب عشان نفوق من الغيبوبة دي عشان كده انا قبل ما ابدا درس الليلة انا عايزك تقسم الشاشه لوقت نصين انا عايزك تقسم الشاشة معايا نصين نص تفتكر معايا المغني المطرب فلان الفلاني اللي عاش طول عمره ماسك العود بيعزف عليه وبيغني على المسرح قدام الناس ولما ملك الموت نزل خد روحه خد روحه وهو ماسك العود وبيعزف على المسرح قدام الناس والنص الثاني مشهد شفته على شبكه الانترنت احد الدعاء الى الله كان بيدي درس في مسجد ومتصور فيديو واحد يتكلم عن ربنا يتكلم عن ربنا يتكلم عن ربنا وفي اخر الدرس فجأة تبص له تلاقي يعني غربت كده في لحظة ورأسه وقعت على كتفه سبحان الله العظيمات في لحظة في لحظة كأنه روحه خرجت تأسيل كما تأسيل القطرة قلت سبحان الله ده عاشق الغنى فمت عليه وده عاشق على الدعوه فمت عليها انت عيشت على إيه انت عايش على إيه اختار موتك من دلوقتي اللي انت عايش عليه هو اللي انت هتموت عليه مشهدين ما نفهمش ابدا مشهدين انا عايزك تقسم الشاشة نصين تاني انا عايزك تفضل اقسم الشاشة نصين المشهد الاولاني احدى المره الله يرحمها وكنا في المستشفى وكانت كانت نزلة يعني نزلة في بلد غير بلدها وفجأة تعبت صحيا نقلوها المستشفى حالتها تدهورت بسرعة جدا لدرجة ان في خلال اقل من دقيقتين كانت راحت في غيبوبة ما إحنا شلحينها من لا حاجة لم تلاحظ تيس ضغط ولا سكر ولا تحاليل ولا حاجة الموضوع بيتدهور بسرعة شديدة نامت في غيبوبة واحنا وقفين طب من ايه طب نلحقها ازاي والله العظيم يا جماعة لقيتها وهي في غيبوبة قامت قامت كأنها سليمة زي زي كده بالضبط قامت أعدت وقالت لا اله الا الله محمد رسول الله وقامت وقاميتها قلت يا دي يقينا عشت على لا اله الا الله عشان ربنا يومتها على لا اله الا الله عشان ربنا يرزقها الخاتمة العظيمة ده ايه المشهد التاني في الطيارة واحد راكب جنب رجل اعمال ومعاه الشنطة وصفقات ومسافر من صفقة رايح صفقة وهو في الطريق ينزل ملك الموت ملك الموت ينزل على رجل الاعمال ما رجل الاعمال بيموت الفلوس هتنفع بايه مفيش نفع هنا فبدا اللي جنبه يقول له لا اله الا الله ما يقولش قول لا اله الا الله ما يقولش قول لا إله الا الله ما يقولش في الاخر بيقول له الكلمة دي مش قادر اقولها مش قادر بتقولها ليه ما عاشش عليها يا جماعة ما عاشش عليها بايش في قلبه قلبه هنا صفقات وفلوس واموال وشهوات ومركز وسلطة ورئاسة وشهرة ونظر ناسه و... ده قلبه هنا ما فيش في قلبه لا إله إلا الله يقولها ازاي احنا هنقولها ولا مش هنقولها ما هو لا إله إلا الله عمزة شريط كاسد اللي انت سجلته عليه هو اللي هيطلع لما تيجي تشغله انت سجلت على قلبك ايه انت مليتي قلبك بايه انت سخحمت قلبك بايه يا جماعة الشاشة لسه مقسومه نصين ما نقفلش الشاشه دلوقتي مشهدين لسه برضه ما يتنسوش المشهد الاولاني مشهد داعية كان راكب على عربيته على الطريق السريع وفي لقى عربية فيها ولد وبنت شكلهم في مقصيه الله طايرين على الطريق السريع بيبصلهم لقى الولد والبنت بعد فترة دخلوا تحت عربية نقل حبسة قاتلة الدعية جرب العربية بتاعته ناحيتهم وقف عندهم نزل على الولد يلحقه بيحتضر انه يقول لا اله الا الله بيقول نزلت حتى اقول له اقول له اله الا الله قول له اله الا الله لقيته بيقول لي انا بكرهه انا بكرهه انا بكره انا عزو بالله قلت يا وهو يحبه منين هيحبه من هو عرفه فين عشان يحبه هو سمع قرآن قبل كده فين بيتكلم عن ربنا عشان يحبه هو دخل جنع ولا سمع درس عن ربنا قبل كده فين عشان يحبه هو تقطعه قبل كده امتى عشان ربنا يكرمه بسبب تقطعه فيعرف قد ايه ربنا كريم فيحبه هيحبه ازاي هيحبه ازاي الغلبان ده ده هو نفسه تحت عربية أنا بكرهه هي دي اخر كلمة بتقولها قبل ما تبله هي دي آخر كلمة بتتقفل عليها صحيفتك النص الثاني من الشاشة بنت فتاة ملتزمة دخلت قط العمليات وصممت ان هي تدخل وهي صائمة لله سبحانه وتعالى خرجت من قط العمليات إن عاشت على حب الله سبحانه وتعالى خرجت من قط العمليات وهي بتفوّم البنك اللي في القلبها اللي بيطلع اللي في قلبها كان إيه؟ فلان علان الموضوع الفلاني اللي في قلبها كان ربنا خرجت من قط العمليات تقول انا بحبك يا رب انا بحبك قوي يا رب وماتت قبل ما تفوق من البنك ماتت وهي بتقول انا بحبك قوي يا رب ده شاب بيقول انا بكرهه وهو بيموت ودي واحدة بتقول له انا بحبك وهي بتقابله وروحها بتصعد ليه دي عاشت على حب الله وده عاش على هجر اي طريق يوصله ربنا سبحانه وتعالى يا اخواننا هيموت على ايه يا اخواننا من انعش على شيء مات عليه انت عايشه على ايه انت عايش على ايه اللي انت عايش عليه دلوقتي لما ملك الموت ينزل هينزل لك وانت على إيه؟ اللي انت عايش عليه الوقتي ليلك قيام ولا غفلة نهارك طاعة ولا غفلة ليلنا ونهارنا يا جماعة احوالنا ايه احنا مستنيين ايه منتظرين ايه الوقتي